حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا من جاء من الله إلا إني ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ي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 ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا يطون موتئ يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين